يقول إن العظم طاهر عظم ميت طاهر أم. ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة ولا, ولا يخله الدم ما يخله الدم وهو العظم ما له حركة إلا بغيره العظم لا يتحرك إلا بغيره فليس كبقي في الجسم فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه ويقول إن المدار التطير والتنجيز على الدم ولذلك الذي ليس له نفس سائلة طاهر يكون طاهرا ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة لأنه مفرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل لكن هذا يكون نجسا تبعا تبعا لغير وإذا كان يتألم فليس كالضفر وليس كالشعر ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم لأن بعض الإضام تحس بأن فيه دما أحيانا يكون العظم أحمر فهذا ينظر فيه وارج فيها للطب ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو دم المسفوحة أو لحمة الزيل فإنه رز فهو أحوط وأغلق قال المالك ما بين من حي فهو كميتتي شرحناها طيب مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ وناقشنا فيها طيب الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي فإن قطع من آدمي شو له فهو طاهر لأن ميتة الآدمي طاهرة طاهرة قطع من بعيد فهو نجس لأن ميتة البعيد نجسة وإن من سمك فهو طاهر لأن ميتة السمك طاهرة وإن من جراد طاهرة فهو طاهر لأن ميتته طاهرة كذا طيب استثنى العلماء من ذلك مسألتين المسألة الأولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك المسك, المسك وفأرة مسك وفارت مسك بشهادة يقولون إن المسك بعض دم الغزال إن فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك وأن هذه تركض حتى تفحم ثم ينزل من عند سرطها دم فإذا نزل هذا الدم يسرونه يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم ثم في النهاية يسقط هذا يسقط هذا, هذا الذي شد عليه تصورتموه زين أما تصورتم بس الأخوان أظنهم ما تصوروا فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك يقولون إنهم إذا أرادوا أن يستخلوا من المسك فإنهم يركضونه يقولونه يركض يجتبونه فينزل منه دم من عند سراته ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل يربطونه ربطا قويا من أجل ألا يفتصل بالبدم فيتغذى بالدم إذا أخذ مده طبعا يطيح يسقط يعني هي بس ويسقط إذا سقط وجد هذا مسكة هذا الدم اللي انحجر يكون مسكة من أطيب الرائح مسكة من أطيب المسك رائحة إنع من داخل الجلب هذا الوعاء يسمى فأرة فأرة المسك والمسك هو الذي في جوفه هذا انفصل من حيوان لا انفصل من حي ويكون طاهرا باجماع العلماء على طهاره او قول اهل العلماء ولهذا يقول المتنبي فان تفق الانام وانت من هنا ها فإن المسك بعض دم الغزال ان المسك بعض دم الغزال هذا هذا المسك فقط مع انه منفصل من غزال والغزال ميتته نجسة لكن هذا مستثمر الثانية مثلا الثاني من هذا العموم الطريدة الطريدة بمعنى المطرودة وهي الصيد يطروده الجماعة هلا يدركونه فيدبحونه نعم ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد فهذا يقص يده وهذا يقص رجله وهذا يقص رأسه وهذا يقص مطلطنه حتى يموت هذه تسمى الطريدة بمعنى مطرودة وليس فيها قريب عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل الصحابة فعل الصحابة رضي الله عنه قال المام أحمد كانوا يفعلون ذلك في مغازيه ولا يرون به بأسا والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها لا يقدر على وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها أتبع لكم صيد الصيد إذا رميته في أي مكان أمات حلال هذه هي نفس الشيء الا ان هذه قطعت قبل ان تموت قال الامام احمد فان بقيت يعني قطعنا رجلها ولكن هربت ما ادركناها فان رجلها حينئذ تكون ولم تكن الان صيدا فتكون حرام حرام قائده ما هو بين المحنين فوق منها طريق. مسألتان الأولى الطريدة والثاني النسق وفارة النسق ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة الاستنجاء استثعال من النجو وهو في اللغة في القطر يقال نجوت الشجرة أي فضعتها وهو إزالة الخارج من السبيلين بماءنا وحجر وفي ذلك قطع بهذا النجس هذا وجه تعلق الاشتقاط بالمعنى للاصطلاح فهو في اللغة من النجوي وهو القط وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل إزالة خارج من سبيل في ماء أو إزالة حكمه على القول بأنه لا يطهر, بأن لا يطهر أو إزالة حكمه بحجر ونحوه إنتم إزالة خارج من سبيل في ماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه والصواب اللي نقول إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه لأن الصحيح أن السجمار يطهر تطهيراً كاملاً كالماء تماماً نعم طيباً اعلم أن الله عز وجل أصدع علينا نعمه ظاهرة وباطن من الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك إن النعم التي لا تحصل الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوة ما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزم أم نحن منزلون قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ثم يأتيكم بماء ماء فبين الله تعالى منته علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض نعم الأطعام الذي نأكله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فهذه نعمة عظيمة من الله هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل ويسر لنا بالأسلاب التي يسر لنا أن نجنيه وأن نحصده ثم بالطحن وبالطبخ إلى غير ذلك من نعم الكثير قال بعض العلماء إنه لا, ير... إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه ثلاثمائة وستون نعم هذا اللي يدرك كيف هذا الذي لا يدرك ثم مع ذلك نعم عند تناوله إذا قد بين يديك نعم عند تناوله كيف عندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته ما تتصور وعندما تطعمه في ثمك تجد لذة وعندما ينزل تجد لذة وعندما يمشي في الأمعى ما تجد, ما تجد تعبا الآن لو يقف هنا على يدك ضعوضة أحسست برجليه قول تحس بها وتقشعر منها لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاد الرقيقة ولا تحس بها نعم من الله عز وجل داخل الجوف ما فيه إحساس يمر به بدون إحساس ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل ثم أن الله عز وجل جعل, جعل له قنوات قنوات يذهب معها الثفل وقنوات يذهب معها الماء ثم هناك عوق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم وأين توصله؟ توصله إلى القلب ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحرات يطهر هذا هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيا ثم يدور في البدن ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه ثم يعيده نقيا وهكذا دوليك كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء ما نحس به وإلا فكل القلب يقول هكذا نبضة كل نبضة تأخذ شيئا والنظار الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب الحكمة الله وقدرته ثم مع هذا أيضا من الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء كل عضو له مجاري خاصة بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجاري الدن فيها كيديك الأسرة تختلف وكذلك بالنسبة للرجل تختلف كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ولا شك هذا هو مقتضى الحكمة أيضا فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن كل هذا اليج مجاري معينة وهذه اليج مجاري معينة ما خلق الله هكذا المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعما نادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة ثم هناك يا إخواني نعما دينية تقترم بهذا الطعام تسمي عند الأكل وتحمد ذا فرق وشالجذا؟ إن الله لا يرضى عن الأبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه نعم هذه برضى الله هو غاية كل إنسان من يحصد برضى الله عز وجل ومع ذلك نتمتع بنعمه فإذا حمدناه رضي عنه وهو الذي تفضل بها أولا هذه النعمة أكبر من نعمة البدن إن الله لا يرضى عن الأبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه أصلا الله حق نحقق ذلك لي ولكم نعم لأجل نصل إلى رضاه وهذه نعمه عظيمه يا اخوه نعمه ما يدركها الا الانسان اللي عنده تامل ثم ايضا عند تفريغ هذا الذي اكلنا او شربنا فيه نعم جسمية وحسيه وشرعيه دينيه النعم الجسميه لو احتقن هذا الطعام او الشراب في بطنك ولم يخرج الموت المحقق لكنه يخرج لو احتقنا كالريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها لو أنها انسدت ماذا يكون يكون الموت ينتفق البطن ثم يتمزق وكذلك البول إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي يسره ثم نعمة كبرى والحمد لله نصد الله لنا ولكم دوام النعمة في حبسه إذا أردت وفي فتحه إذا أردت من يستطيع يفتح المثان حتى ينزل البول لأن الله يصفر ذلك وم ومتى ما شئ تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربرها يعني ما هي أم مثل إجبارية وقد تحدثها وهي مملوعة ولكنك تستطيع أن تحمل هذه من نعمة الله ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس نصلا الله سلام يعرف كيف قدر هذه النعمة وكلالك بالنسبة إلى الخارج الآخر فهذه نعمة عظيمة ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة عند الدخول هناك ذكر مشروع يقذبك إلى الله عز وجل وعند الخروج ذكر مشروع يقذبك إلى الله عز وجل وعند الفعل عمل مشروع يقذبك إلى الله تأمل كيف نعم الله عليه سابعة شاملة وواسعة دينية ودنيوية وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقا لا شبهة فيه إطلاقا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكل هذه النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم كفاء بين حال الإنسان وحال, وحال الرب عز وجل حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر في النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة أما حال العبد فهي الظلم والكفر ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من الرب العظيم والرحمة نعم نرجع الآن إلى كلام المؤلف وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبهي لنا أن نضعها على بالنا دائما حتى نعرف قدر النعل الكبير يقول المؤلف يستحب عند دكول الخلاء قول باسم الله أعود بالله من الخبث والصبائث قال المؤلف يستحب وقد اختلف الفقه رحمه الله هل الاستحباب مرادف للمسنون أو هل المستحب مرادف للمسنون أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل هذا؟ مفهوم؟ <تصفيق> يعني هل إذا قلت يستحب مرادف لقول يسن أو لا أقول يسن إلا فيما ثبت بدليل وعما ثبت بالتعليل فأقول فيه استحب في خلاف بين الأصوليين فقال بعضهم إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقول فيه سن يعني كذا قلت يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل أما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر والشهاد فقل إنه يستحب يستحب لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أكثرهم يقولون إنه لا فرق بين يستحب وبين يسن ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب القول الأول لا شك أنه أنه أقرب إلى الضبط بأنك لا تعبر عن شيء لم يثبت بدليل لا تعبره بيسن لكن قل نستحب له ذلك نرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك أما ملك المؤلف هنا قول بسم الله وردنا من خطر وخبائد فهذا سنة سنة أما قول بسم الله فهذا قد طواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سفر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دقلوا الكنيث أن يقول بسم الله بين الجن والعوراث وأما أعوذ بله من الخبث والخبائث فقد ثبث في الصحيحين من حديث أمس أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث فائدة البسملة عرفناها ما هي ستر ستر عوراغ من الجن فائدة هذه الانتجاع إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث خبث السكونة والخبائث الخبث الشر والخبائث النفوس الشذيرة يعني النفوس لوات الشر وهو أعم من الخبث بالضم والخبائث لأن رواية الخبث الخبث جمع خبيث والمراد به إقران الشياطي والخبائض جمعوا خبيثة والمرارد به هنا في الشياطين هذا على رواية الضم أما على رواية التسكين فالخبث إيش؟ الشر والخبائث النفوس الشريرة أيهما أعم؟ الثاني أعم الخبث والخبائض ولهذا هو أكثر رواية الشيوخ قال الخطابي انه اكثر رواه الشيا الخطوه الخبائث الحكمه من الاستعاده من الخطوه الخبائث لان هذا المكان خبيث والخبث ماوى الخبثه الشياطين تنزل احب مكان المكان الخبيث الخبيثات وللخبثين وخبثون للخبثه بهذا لما كانت ماء الشياطين صار من المناسب ان الانسان اذا اعراضت الدخور ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو ولا الخبائث وهي تلك النفوس الشريره نعم صدق نعم الاستحفاء بحكم الشرعي على القول بأنه لا فرق بينه وبين بين السنة تعليل بالقياس تعليل هو حكم بالقياس والقياس من الأجل الشرعي لكنه ليس كثابت بنص لذلك النص لا مجال للمناقش فيه لكن الاجتهاد فيه مناقشة وغلاء عليكم حتى تتعليلاتهم لأنهم يقولون بالقياس لا العبادات, العبادات المشروعة يعني أن بشرة عبادة من أصلها لا يمكن لكن قد أقيص عبادة على عبادة وأرى أنه لا يقول نعم أعوذي لهم من الخبث والخبائي لكن يقول معلف يستحب عند دخول الخلا هل العندية هنا قبل ولا باقي قبل لكن عندما تجد أن طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحادث في, في الخلاء ما فيه مكان معد فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس قد يكون في البر إذا أراد أن يجلس يقول هذا الكلام طيب والخلاء أصله المكان الخالي المكان الخالي ومناسبته هنا ظاهرة لأن هذا المكان لا, لا يكون جانعاً بين اثنين لا يجسبي نعم وقول مغلف أن يقول بلسانه ولا بقلبه بلسانه فالإشارة لا تكفل اللهم إلا من أفرص فيمكن أن تكفل إشارة مع نية القلب وقول أعوذ بالله ما معنى أعوذ؟ أي أعتاصموا وألتجئوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والشيطان <تصفيق> تقدم من الخذ القبال قال وعند الخروج منه يعني يسلم أن يقول عند الخروج منه والعندية هنا قبلية ولا بعدية <تصفيق> بعدية عند الخروج منه وفرانك وفرانك multimisal-удholdene er غفر til å lide N Nå er du glasilaget er indre Nye ing었는데 Nyehe Ja, så er民en Nomisal av Patter, Avfroafd Du skal والمغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الزم والتجاوز عنه ستر الزم والتجاوز عنه لأنها ما من المغفر وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط بل ستر ووقاية فيكون معنى أغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها وقول غفران مناسبة ذكره هنا قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدع الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم فكما أنه الآن سلم من, من آثار هذا الأذى فيسأل الله أن من آثار الذنوب وهذا معنى مناسب ها؟ هذا معنى مناسب من باب تذكر الشي بالشي وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفانا لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء في مكان خلا إن عن الذكر فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله فيه وفي هذا نظر هذا الأخير فيه نظر لأنه إن من حبث عن ذكر الله بأمر الله وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإذن فلن عرض نفسه للمثوبة ولهذا المرأة الحائط لا تسل ولا تسل فهل يسل لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والسلام في أيام الحيض أبدا ما حد قاله ولا جاءت من السنة فتبين بهذا أن القول الصحيح أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلى مما يعديه حسا أن يسأل الله تعالى أن يخليهم مما يعديه شرعاً أو معناً نعمة ناكن أيضاً نقول هذه نعمة من الله عز وجل المتخلصين على هذا أن نشترط الله على عدم قيام الشكر نا تحتاج إلى الشكر وإلا لقنا كل نعمة ينعم الله بها عليك استغفر الله لا نقول هذا نقول اشكر الله بقي أن نقول هذا الحديث صحيح غفرانك و أما الحمد لله الذي أذهب عني الأدى وعفاني ففيه ضعف الحمد لله الذي أذهب عني الأدى وعفاني هذا الحمد لله عز وجل على هذه النعمة أن الله أذهب عنه المؤذي وعافاه منه عافاه من آثاره لو بطي فأمتس الله المغفرة هو الله تعالى على النعمة يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا يعني يسن أن يقدم الإنسان رجه اليسرى عند الدخول ويقدم رجه دمنى إذا خرج هذا نقول في جس استحب لا على القول بالفرق بينهم <تصفيق> في حديث في دليل لا هو ما هو دليل لا لا من كنا يجب تيامن كنا لكن نعم لا فيه هذه قياسيه هذه مساله قياسيه يقولون ان ال اليمنى تقدم من مسجد كما جاءت بالسنة واليسرى عند القروج منه وهذا أكس المسجد كذلك في النعل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح بل في الصحيحين أنه امر لابس النعل أن يبدأ باليمنى اولا عند اللبسة وباليسرى عند الخلق فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ويبدأ باللسرى بالخلع الذي فيه إزالة في الوقاية ولا شك أن الوقاية تتكريم قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه كما دلت عليه السنة نفذ النعل قالوا فإنه ينبغي أن تقدم عند الدخول الخلاء وعند الفرود الدونة لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلال الله خفف عنه ما يجده من ألم لأداء فما سببه ينسى الله تعالى أن يخف عنه نعم على مبتددس اليوم واعتماده على لا واعتماده على رجل الدونة يعني يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجل الجسرى نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على رجل الجسرى وينصبوا اليمنى وينصبوا اليمنى هذا ما استدل به الأصحاب ولكن هذا الحديث ضعيف واستدلوا بعلة أللوا بعلة بالو انه اسهل لخروج الخارج انه يعتمد بحمد الله انه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى وعلل له, له عله ثانيه وهو ان اتناده في هذه الحال وعلى قضاء الحاجه على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب اكرام اليمين من باب اكرام اليمين فأما الحديث فالحديث ضعيف لا تقوم به خجة وأما أنه أسهل لقرور الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطبة بفقها قالوا أنه أسهل فإن ثبت هذا أطبا فهو يقوم من باب مراعاة الصحة وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة لكن فيه نوع من المشقة فيه نوع مشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمدت على اليسرى لا سيما إذا كان الرجل كثير اللحن نعم أو ضعيف الجسم أو كبير السن يعني يتعب في اتمادها للسرى ويتعبا في نصف اليمنى ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليس فيها قلنا عن رسول الله كون الانسان يبقى على طبيعته معتمدا على زينته في هو الاولى وهو اليسر ولكل حال نرجع في هذا الى مساله الطب اذا كان الاخ فشارح عنده علم في هذا ام اظن ان الامر انزلته يعني ما في ايه اينا نعم طيب اتماد عن يسرى و... وبعده في فضاء بعده الضمير عود على من على قاضي الحاجة في فضاء اي في مكان ليس فيه جدران او اشجار سافرة او اكمات او جبال يبعد في الفضاء إلى أي مدى حتى يستثن في حديث المغير من شعبة قال إن النبي عليه الصحيحين قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته هذا هو الدليل وأيضا فإن فيه من المرؤة والأدب ما هو ظاهر والمراد لقوله بعده الرضاء حتى لا يرى جسمه وأما قول مؤلف واستتاره واستتاره هذه معطوفة على يستحب والمراد استتار بدنه كله وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب يجب أن يستترع بالنسبة للعورة فيه. وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من الهديث المغيبة <تصفيق> نعم أحفوظ نعم أحفوظ على على نائب الفاعل في السحاد قول <تصفيق> نعم نعم نعم الذين يتبعون على الحديث الحاجة يشمل الظل والغاية نعم يشمل الظل والغاية النار في الحديث المتنحة فيها نعم لا البول ثبث ان بول اثبت انه قضاء على الزباله يعني اذا يسوي وراء وهم الى جنبي حطيدي لكن لا عن هذه يقول الستاره لبوله مكانا فخوا ارتياد بمعنى طلب لبوله يعني دون غائط دي مكانا رخواً يقال رخوا ورخوا ورخوا فهو مثلة الرخ والرخ معناه المكان اللي الذي لا يخشى من رشاش البول إذا نزل عليه هذا الرخ لماذا يستحب لأنه أسلم من الرشاش ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك لكن ربما يهتح عليك باب الرسواس فكثير من الناس ابتلى من في هذه الحال يقول أحسن أنكم قد رش عليهم ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكل في أمره فكلما أبعث فكلما اختار لمكان بوله الرخو فهو أحسن وأفضل فإن كان في أرض ليس حوله شيء من الرخو فماذا يسمع؟ قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش نعم وهذا صحيح كل هذا إبعادا عن الوسوات والشكوف التي يخيها الشيطان في نفس الإنسان ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله مسحه من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة يعني يستحب أيضا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات لماذا؟ قال لأجل أن يخفج ما تبقى في القناة من البول لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل فمن أجل ذلك يحلب نعم بأن يمسح عليه من عند حلقة التبور إلى رأسه نعم هذا الذي ذكره رحمه الله قول ضعيف جدا لأنه لم يصحن النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه يضر في مجاري البول وربما إذا لا سيما إذا وضيف إليه النكر ربما يحتفل الإدرار ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الذكر كالضر إن حلبته در وإن تركته وعلى هذا فلا يستمع المسح إنما إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر وينتهى المنظور ونتره ثلاثا نتره ثلاثا وشمعنا النتر يعني أن الإنسان يحرك ذكره من الداخل وليس بيده يحرك ذكره من الداخل فينتره لأجل إذا كان فيه شيء من البور فإنه لاحق هذا التعليم وفي حديث لكنه ضعيف لا يصح إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ولكنه لا يصح والتعليم هو ما ذكرت لكم من أجل أن يخفض لأما تدقى من البور ولكن هذا أيضا يقول شخص الإسلام إن النكر بدعة وليس بسرعة ولا ينبغي الإنسان أن ينتر وهذه وهذان الأمران الذين ذكرهما الأصحاب رحمه الله مشبهان ما ذكره بعض الناس أيضاً لعضوه العلم قال ينبغي إذا انتهى من البول أن نتنحنح نعم لجي كان فيه شيء يخفج نعم وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل يطلع الباقي وبعضهم قال ينبغي أن يسعد درجة ويجي من أعلاها بسرعة نعم الأجل كل هذا الأجل يخفر وبعضهم لكن عدمهم من أقوال العلماء كان ينبغنه يجعله حبل يتعلق فيه نعم ثم ينهز روحه كذا بالحبل كل هذه من الوساوة التي لا أفردها والحمد لله الدين يسر الدين يسر صحيح أن بعض الناس قد يبتل لأن يكون إذا, إذا لم يمشي خطوات ويتحرك لو يتوضع على طول خرج منه شيء بعد الموضوع فهذا الرجل له حالة خاصة أو له حالة خاصة ممكن نقول إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخذ إلا حرك ومشي فلا حرف أن تمشي لكن ما نجعل هذا أمرا عاما لكل أحد فلنجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتل بهذا الحال ولكن بشرط أيضا أن يكون عنده علم اليقين لأنه يخرج شيء أما مجرد الوهم فإنه لا عدرة به قال المؤلف رحمه الله و... وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا تحوله يعني انتقاذ من موضعه أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي لماذا؟ تنجي بالماء إن خاف تلوثا يعني خاف إنه إذا استنجي في هذا المكان إنه يتلوث بماذا يتلوث؟ بالنجاسة لترى أن يخشى من أن يضرب الماء الخارج النجس ثم يرس على توبه أو على فخذه أو ما أشفه ذلك فنقول هنا الأفضل أن تنتقل جرأا هذه المفتدة وكما قلت قبل قليل إن مثل هذه الأمور قد تفلث للإنسان الوساوس والشكوب فإذا خاف عنه يتلوث فلينتقل أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي نعم فإنه لا ينتقل لا يسنو أيضا بل يبقى ويستنجي في مكانه قال وَيُكرَهُ دُخُولُهُ بشيءٍ فيه ذكر الله إلا لحاجه أنا عندنا مرتمان فيه ذكر الله إلا لحاجه يُكرَهُ دُخُولُهُ الضمير في دخوله يعود على من على قاضي الحاجة أو على الخلاء يحتمل يحتمل المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لحاجة أو دخول قاضي الحاجة الخلاء ويكون المبعول هنا محذوف, محذوف هنا. يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله ليس الذكر الذي هو الجملة المعروفة التي نتاب عليها ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله اسم الله نعم لأنهم باستدلق الحديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله محمد رسول الله وهذه مهم من الذكر المعروف وإن كان محمد رسول الله أحد أحد الشهادةين أو إحدى الشهادةين سبحان الله ولا إله الله والله أكبر فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره جفول الخلائفين وهذا مبني على صحة الحديث حديث الأنس فمن صححه أو الحسنة قال إن, إن ذلك مكروه وأما من قال إن الحديث العصح فيقول إن الدخول ليس بمكروه دخول الإنسان بشأن الله ليس بمكروه لكن الأفضل أن لا يدخل وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكرم لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال إلا المصحف فيحرم المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء لأن المصحف أشرف الكلام ودكور الخلاء فيه نوع من, من امتهانه فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرا أو في جيبه خفيا لما ذلك من نوع امتهان اللغو وقال مالب إلا لحاجة هذا مستثن من المكروف إلا إذا احتاج إلى ذلك مثل الدراهم الدراهم قد يكون فيها اسم الله أولى ومثل التابعية والجواس والخطوط أيضا هي مخضات هذه حاجة لأن نقول لو لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلق ثلاث عرضة ها للنسيان هذا, هذا وارد في كل شيء عرضة للنسيان وإذا كان في محل بارح عرضة لأن تطير, مثلا تطير بها الهواء وإذا كان في مجمع من الناس عرضة لأن تسرق فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا لا سيملكا في آيات على انه يبي إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى فهذه حاجة فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول طيب قلنا في المسحف إن بعضهم قال إنه حرام فهل تبيح الحاجة دخوله فيه أو نقول لا بد من الضروره المعروف أن المحرم داء تبيعه الا الضروره ما تبيح الحرج لكن مع ذلك قالوا انه إذا خاف ان يسرق فلا باس ان يرفع فيه اذا خاف ان يسرق وظهر كلامهم وان كان انسان غنيا لو سرق مصحفه لوجد بداله نعم وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحد أحد من الناس يثقوا به ويقول أمسكه حتى أقل نعم نعم نعم نعم ما يكون هو لألا يباتل النجاة إلا عندما يكون لا لأن الرسول عليه الصلاة كان يلبسه في اللينا وفي اليسرى نعم في اللينا وفي اليسرى قلنا ما تباشر النجاة سميسة المنصر تباشرها نعم سميكون لحديث مقيد لن لو كان الحديث م... مقيد نعم إذا كان لابسه مصر نعم سميسك يتجه ما قلته ممكن أنه خلعه و أدخله بجيبه الله أهل ما نظر إن... إذا كانت هذه إيه ممكن ممكن إذا كان العلّ خوف النجاب فهو إذا أدخله في جيبه زاد زادت العلّ نحنا نسال سؤال شيء اخر ما رايكم في رجل جعل, جعل المسجل او الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع عليه قرانا ها كيف يعني طيب لو جعله في عند البث يسمع فقط ذكر هذا هذا يسال عنه بعض الناس يقول ان احيانا يوافق نور على الدرق ودي اسمع لي امور على الدرق يصير فيها ايات استدل العلماء فيها بايات يقولون ان حط اذا حطيتهم عندهم من قال تعالى مثل كذا وكذا اصدقوا ولا وش سوي هو تماما هو خلف الباب مشكله هذا باب منادله قبل راح يعني صحيح يمكن اذا قران يجيك قران صحيح نعم هي في الحقيقة النفس من الناحيه العضويه ما ما تمين الى هذا يعني الانسان يستقبح انه نخلي واحد عنده يستمع قران في بيت خاله نعم ومن ناحية الثانية من ناحية النظرية تقول هذا كأنك تسمعه من فرجة لأن الذي يقرمه بوسط الله القادة الآن ولكنك تسمع صوته من هذه الناكدة إنما الذي أرى ولكن ما أقول هذا الحكم الشرم انا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأن تسمعه يصك لا, لا, لا, لا تقلعه القرآن جسرًا من هذا المكان نعم. أما إذا كان خارج الباب فلا بأس وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد الشيخ رسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه او أحد أولاده ان يقرأ عليه العلم مما أحده وإلا كلام الفقهاء والعلماء لألا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة نعم والله ما شاء الله هذا الحرص والله يخذك علينا نعم نعم. نعم رفع ثوبه من الأرض رفع ثوبه يعني قال الحاجة يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يجنه من الأرض وهذا على وجهي أحدهما أن يكون حوله من ينظره فرفع ثوبه هنا قبل جنوب من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لا ينظر الرجل إلى أورة الرجل وثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد فهل يكره أو لا هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال وفيه للعلماء ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم الجواز والكراهة والتحريم والمذهب يقولون إنه يكره أن يرفع توبه قبل ثميني من الأرض إذا لم يكن ناظر فإن كان ناظر فهو حرام ويكره إذا لم يكن ناظر لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة كذلك تكشف عورة بلا حاجة الحاجة إنك إذا قربت من الأرض أما وأنت بعيد فلا حاجة لذعب نعم ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلال لكن انما قلنا بكراهة ذلك لن التحريم لأن كشفه هنا لسبب وكان الخارج أو الزائج هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء فلذاب يقولون إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريف وقول المؤلف ورف به قبل جنوه من الأرض إذا كان يريد أن يقول له وهو قائن أن يقول له وهو قائن فهذا يرفع هو ولكن نقول إن القائن نعم من من الحاجة من من الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم والبول قائما جائز لا الجماع إذا كان لحاجه ولكن بشرطين ان يامن التلويث وان يامن الناظر ان يامن التلويث وان يأمن وقد ثبت في الصحيحين من حديث ايفه ان الرسول عليه الصلاه والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما قال أهل فعل ذلك للجواز وقال بعض علماء وقال علماء أخرون فعل ذلك للحاجة لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعي ينظرون إليه فهو إن قعد في أهلاها مقعده في اعلاه مستدبرا لهم ابتدب بوله اليه وان قعد في اعلاه لهم فقد كشف عورته امام فما بقي الا ان يقوم قائما مستدبرا للقوم ليكون في ذلك محتاجا إلى البول صائما وأما حديث أنه أن ذلك كان بأثر في مأبضه فإنه ضعيف وكذلك القول لأنه فعل ذلك لأن العرب يتطبقون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف ولكن يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند جلوس يمكن يقولون ماذا يعمل هنا. ماذا يعمل للحاجة من السلسل الذي يبحث عن فطبعا نعم, الناس نعم. نعم. يعني سنضرب مثال يقولك كذا بالظبط اللي عوض وهذا يكون في الناظر هنا انا في الناظر صحيح إذا كان يحرم النظر فلولا ان تشفهم المحرم ما حرم النظر لو انا نفيت هذا وجه دلاله اذا نفيت فهم المحرم حرم ما حرم, حرم النظر ولهذا يجوز مثلا ان ينظر ثاني لوجه السلام والى فضله واذا منتبهين لا نهي باطل نعم. الكراهة والتحرين والجواب فالظاهر أنه الكراهة أقرب أن الكراهة أقرب ولهذا كان ال الذي عليه جنابه إذا أراد أن يعتسب يتوضأ وهو عار ولوضوء هنا سنة وليس دواجه ولو كان أن الخلوة يحرم فيها يعني كشف لا فقلنا إنه لا جل لك أن تتوضأ إلا أنت مستثم ثم إذا جاء الوصل لا بد فيه من خلع التوب فاخلع وقد يجاب لأن هذه المسألة ما أبيح له أن يكشف توبه هنا للتسال صار كشف الوضوء تبعا وهذه المسألة إن شاء في السلعورة ما حرتها هنا تحييراً بالغاً تأتينا إن شاء في السلعورة <تصفيق> نعم نعم السباطة الزبالة السباطة الزبالة كناسة يعني في الغالب تكون مرتفعة لأنه مجمع الكنائس يكنس يعني ويكره أيضاً كلامه فيه يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة في أي في الخلال يكرر يعني و ما هو الدليل الكراها استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ما رد عليه السلام قالوا ولو, ولو كان الكلام جائزاً لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلاع المقتضى التحريم أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه المسألة قال والله سداده نقطة التحريف نعم وهو أحد القولين في المساله على ان كلام الانسان وهو على حاجته يحرم داهيتوس اما اذا كان اثنين ينظر احدهما الاخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل ان ظاهر الحديث الوارد فيه ولنا ما من المقال كان ظاهره انه من كبائر الذنوب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين يدافع على ذلك فإن الله يمقطع عليهم والمقتع شد البؤل وهذا يقتضي أن يكون من الكبائل إنما الكلام المجرد هذا يكره والاستجلال بالحديث كما سمعتم لكن لو قال قائل إن الاستجلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما لكن أجاب العلماء عن ذلك أجابوا بجوابين الجواب الأول قال ان هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا لأنه لا ينبغ السلام على قاضي الحاجة هذا الجواب الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجه لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه فالرسول العالم بأنه, سي... بأنه سيرج عليه وغاية ما فيه أنه أجل الرجل لأنه ليس على طهر أما الوجه الأول الوجه الأول فضعيح قولهم لأنه سلم عليه وهو لا لا في هذا الحال لأن الرسول عليه السلام ما علل عدم السلام لأنك سلمت في حال لا, لا, لا تسحق الرد وأما الثاني فنعم الثاني أن رسول عليه الصلاة ما ترك الرد تركه مطلقا ورث ما فيه أنه وهذا لا يستجم القول بالتحريم ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتسلم كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به قضاً لا يستنجي ولا يقدره من العالم لا يقدره من الإنسان وصوت إلى أحد أعطني ماء حاجة ولا بأس لي نهى أن يضب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثا قال فإن الله يمقص على ذلك ولكن هذا،, هذا الاستدلال فيه نظر لماذا؟ لأن الدليل أخص من المذلوف والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم لأنما يستدل بالأعم على على الأخص فالدليل, فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائض وجلسا وصارا يتحدثا هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان على الخلق نعم ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن, فإن ذلك محرم وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكرر الكلام حال قضاء الحاجة وقال مرة أخرى إنه لا ينبغ والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو بالتحريم بالتحريم هذا المعروف عندهم نعم لا ينبغ وعلى كل حال نحن نرى أنه لا لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال فغال حاجة مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف نعم وقال له كلان ما أشبه ذلك نعم ومرجى دارس الليلة وبوله في شق ونحوه يعني يكره بوله الشق هو الفتح الفتح تكون في الأرض وهو الجحر الجحر الدواب والهوام هذا الشق وقوله ونحوه مثل بعضهم بثم البالوعة البالوعة هي البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف وسميت بالوعة لأنها تتلع الماء <تصفيق> سيكره الإنسان أن يبول في الشق الصرب والجحر وما أشبه ذلك وظاهر كلام الفقهائنا رحمه الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض طيعان وجاءها المطر فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشق ويتفطر فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره ومع هذا نقول إنه يكره فإذا كان مكروها فإنه يزول لماذا؟ بالحاجة لأن أحيانا ما يكون عندك مثل يكن في روضة طيان وقد مر بها الوادي وما أشكى ذلك لا بد يكون فيها تفضل قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق المهم الحكم هنا الكراهة فما هو الدليل وما هو التعليم الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر نهى أن يبال في الجحر قيل لقتادة ما بأ الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن يقال إنها مساكن الجن هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه ولكن أقل أحوالها أن يكون حسنا لأن العلماء قفلوه واحتجوا به فهذا هو الدليل إن رسول النهاء أن يبالى في الجحر وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تكون بسرعه نعم لا تسلم من رشاش البول فلهذا لا يمد وقد ذكر المؤرخون ان سعد بن عباده رضي الله عنه قال في كيف في الشام وما انفرغ من بوله حتى استلقى ميتا سعد بن عباده سيد الخزرج رضي الله عنه سمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرة سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤادة هكذا ذلك المؤرقون والله آن بصحة القصة لكن آن كل حال عندنا الدليل اللي عشرنا إليه والتعليف ولكن مع هذا إذا كان الانسان مختاجا بحيث لم يجد مكانا الا متشققا ففي هذه الحال نعم آه. لا حرج عليه لا حرج عليه نعم وضون مفزق نحو ومس فرجه بيمينه واستنجاءه واستجماره بها مس فرجه الفرجين نقول كلاه لان فرج مفرد نواق والمفرد نواق ها فالفرج يقذف على الدبر والكف كلاهما فرج فرج منفتح ياخذ منه الاداء يكره ان يمس فرجه بيمينه ده حديثه بقاده رضي الله ابي قداده رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمسن احد قن ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل لا يمس أن ذكره بيمينه وهو يبول وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي الحديث يقول وهو يبول والجملة هنا حال من فاعل يمسنه يعني في حال البول إذا لم يكن يبول هل يكره ما السفر جهت نشوف القيد هذا اختلف به أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا بالبول وإذا كان لا يقول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك هنا سئل عن الرجل أمس زفره الصلاة قال عليه وره قال لا إنما هو بضعة منك فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيد جنة أو بيد الجسرى بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو يعني متأثراً فيه وربما يصيبه منه وقال بعض أذي العلم إنه إذا نهي عن مس الزكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى كيف ذلك؟ قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسته فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى فالنهي عنه في عالي هذه الحال من باب أولاء والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان وعلى هذا فيكون الأحواط للمرء إيش؟ أن يتجنب مسته ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي عالي حال البول محل احتمال الحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد الاسرى غنية أن يجدمنا وأما قوله استجمد الاسرى أقول استجمد الاسرى طيب دقيقة واستنجاؤه واستجماره بها طيب نحن ذكرنا الدليل عن مسل الفرج باليمين فما هو التعليم؟ التعليم إكراماً لللمين لأن المين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويأخذ بها ويعطى بها قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم الظاهر أن فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراه أنه والذي أمر للنسان أن يتجنبه إلا لحاجة. نعم واستنجاؤه واستجماره بها ماذا حديث أبي قتاده نفسه نفسه هنا قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه نعم الجملة الثالثة في الحديث ولا يتنفس في العناء فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليسار ما الفرق بين الاستنجاء باليمين, باليمين, باليمين ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه فهو مكروه ان يستنجي الانسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وأما التعليل فهو إكرام اليمين طيب احيانا قد يحتاج للإستجمار باليمين أو للسنجة باليمين كما لو كانت الليسترى مشلولة كما الحكم ها؟ تزول الكرام كذا طيب و ها أحياناً تكون اليمنى سليمة واليسرة سليمة لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى قال العلماء إذا احتاج إلى الاستجمار مثل أن لا يجد إلا حجراً صغيراً حجر صحيح. صغير. قال الحجر الصغير ان أمكن أن يجعله بين رجليه بين رجليه يمسك الهجري كلا ويتمسح قعد فإن لم يمكن فإنه يأخذه يأخذ الحجر بالينيب ويمسح بالشمال يمسح بالشمال إلى هذا الحد كل هذا من أجل ألا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا للكراهة هذا للتحريم مدى ما رسول نهى عنه تركه صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو خرفت بعضا ما تأثم لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم وفرد من أمره كان بعض العلماء إذا يصيروا عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله ويقول هل هذا التحريم وما نهاكم عنه فانت حتى لو قلنا او تمام الانصياع لكن اليوم نبت ثابتا غاية ما هناك أنه مسك الحجر يعني ما أمر الحجر على القبيب بل إنما أمر القبيب على لي حول أنه يوم الجوماً في العظيم وراء تنفيه وراء تنفيه وراء تنفيه يضعه ما نمس المسي الحجر أشعر أنه وراء الحجر الصغير ما مستذكر إفلاقا ما في مستذكر مستذكر اللي مستته اليسر ومسته ها؟ أقول في خطورة ونزال يعني لا هو على كل حال هذه ما ما في خطورة لله اللي... البول انتهى هم قطع وقطع ثم قال واستقبال النجيرين ها هي استقبال ما على إيش على يكرا؟ لا لا سبحان الله على دخول على دخوله يكره دخوله بشيء في أن يقرأ الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة فهلا إذا قلت مزيد وعمر وَبَكْرٌ وَخَالِدٌ وَعَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وين عبد الله يُعطف عليه؟ على زيد على الأول يعني العطف يكون على أول معمول أو أول, أول معمول سواء فاعل أو مفهول تسلط عليه العامل لماذا؟ لأن البقية فرود متوادع ما هي أسوء؟ ولا بغد كل شيء قال واستقبال النيرين ما هما النيران الشمس والقمر, الشمس والقمر. يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة الدليل لا دليل التعليل لما فيهما من نور الله هذا التعليل لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته بل فيهما نور مخلوق وفي النجوم نور مخلوق قلنا لا, لا لو, لو كنت في مكان ما فيه نوارك خضائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها, لها نور ينعم نعم فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكرر استقباله وفي هذا نظر ثم نقول إن هذا التعليم مع كونه عليلا هو مصادم للنص فإن رسول عليه الصلاة قال لا تستقبل القبلة بغاية ولا بود ولا تسجروا ولكن شرقوا أو غرق ومعلوم أن من شرق والشمس طالعه سيستقبلها أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعله فقول من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجم وذلك لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على, ها على الجواز طيب ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة نعم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام ما الدليل الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشاء فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله نعم. هذا هو الدليل لا تستقبلوا والعصر في النهي التحريم وقول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها ولكن شربوا يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفر لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى عمل آخر وهو التشريق أو التغريق ومن المعلوم أن قوله شرق وأو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلوا القبلة ولا يستدرونها مثل أهل المدينة أهل المدينة قبلتهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا فاستقبلنا القبلة فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة يقول ولكن أشمل أو أجنب كما قال هنا شرق أو أجنب طيب إذن الدليل هذا الحديث التعليل لأننا أود إن, أن الإنسان يفهم الدليل والدليل مسلم به كل مؤمن يسلم به لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل وإذا يسأل الله فتح علينا به فحبه إلينا التعليل هو احترام احترام القبلة في الاستقبال والاستثبار لا تستقبل ولا تستقبل ويقول مالك في غير بنيان استثناء أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستجباره نعم ما هو الدليل الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستجبر الكعبة مستقبل الشام مستجبر الكعبة ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها وهذا هو المشكور من المذهب بل قالوا الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا كما لو اتجه إلى السيارة نعم أو إلى كومة من ضمر نعم أقامها ثم كان وراءها أو إلى شجرة أو إلى عكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلاً ولكن ذهب بعضه للعلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبداً وأنه لا يجول استقبال قبله ولا استدباره لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله لماذا أحمد عنه في هذا الروايات متعددة نعم منها المذهب الذي سمعتم والقول الثاني أنه يحرم استقبالها و استجبارها مطلقا في الفضاء والبنيان قال وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العمل فبفعل أبي أيوه هنا قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيظ قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله فقوله من استغفر الله يدل على أنه ما رأى أن هذا كافل واضح طيب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز استقضاء القبلة والإستقضاءه لا في البنيان، ولا في عمول المنيان نعم لعموم الحديث ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شطار العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة, أن النهي للكراهة. وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الجواس وأنه ليس حراما ولكن هذا فيه نظر بقي أن, أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل كيف ناقل عن الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو أنك تستقبل الماشئك هذا الاصل إلا إذا جاء منه فيقولون إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم عليه هذا وجه الجواب الثاني ان حديث أبي أيوب قول حديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن أن يعادل القول لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يحتمل هذا خاص به ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام هذا وارد أو لغي وارد نعم وارد ولكنه الحقيقة أن احتمال الخصوصية فمرجود لأن الأصل الاقتداء والتأسي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجهة. متجها لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا لإمكاني أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان وكل ما أمتن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه الواجب هو الواجب وعلك الدلحام وكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجع في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان في استدبار القبلة دون استقباله لأن النهي عن الاستقبال محفوظ لا يوجد تطبيق النهي عن الاستقبال محفوظ ليس به تطبيق والنهاني في الباطن نعم مخصوط بالفعل اصلح بك هذا من جهه من جهه الاخرى الاستدبار اهون من الاستدبار استدبار الانسان من قبله من الاستدبار ودي هذا جاء والله العالم في حقي هنا كان فهم بنيه نعم أولا أنه ضعيف الحديث ضعيف نعم والثاني قبل أن يكون بعام نعم مو صريح لأنه, لأنه في الفضاء والبنيان قد يكون في البنيان مو صريح وللا رافع النس ظاهروا أن الأول قبل أن يموت بعام ثم رأيس يستقبل ظاهروا الاستقبال بعد النه نعم طرقته اليوم العام هل يدل أن رسوله خانت في بنيا؟ نعم يعني في بلد في بنيا خارج خارج السفاء؟ نعم و... رآه في نفس البيت يعني حصة أخطة أخطة ابن أمار لكن لا يجب أن يكون هذا <تصفيق> ضح لكن هذا ضح بالحاج أن البيت الحصة يتوقف فيه <تصفيق> نعم. <تصفيق> <تصفيق> نعم. في <تصفيق> ان الحكم هذا الحديث حديث ضعيف نعم نعم اي لكنه ليس الحديث لكن الصحيح انه ضعيف وانه لا يمكن ان يعارض الحديث الصحيح في حديث هذه اي هذا ثم إن المعنى الذي نأخذ يوحى عنه المعنى الذي نأخذ يوحى عنه لا ذا لقائه ليس هذا معنى من يمكن ان يجوز فهذا ما دام النه... النهي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 الجنائي مثل الفضاء هذا اللي يصطرون نعم. نعم. نعم؟ نعم؟ ولم يحدثوا عنها ولم يحدثوا عنها نعم؟ نعم؟ من الجن؟ إلا حنا قلناها هن... من كلامه بأمور أن أبا اليوب فهم أنه مهي بالتحريف لأنه لا من دم.